Quarenta o واحدun وأربعون واحد وأربعون Damanal Camí التوجيه التوجيه On és l'oficina de turisme? Aïna mèktabu l'aestialam السiaحí? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أم بدري أدوني أم بلاد لسيطات بسته؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ أس بوت رزربة ونبيتسيو دوتال اكي؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ on és la ciutat vella? Aïna hiya el Medina el Qadíma? On és la catedral? Aïna hiya el Catedràia? Aïna el Catedràia? On és el museu? Aïna hua el Muthaf? Aïna el Muthaf? On puc comprar segells? اين يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء طوابع بريد اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء تذاكر سفر اين يمكن شراء تذاكر سفر on és el port? Aïna el minà? Aïna el minà? On és el mercat? Aïna el suq? Aïna el suq? On és el castell? Aïna el qasr? Aïna el qasr? Quan comença la visita guiada? Matà t'abda el joula? Matà t'abda el joula? وانس اكابا لا فيزيتا غيادا متى تنتهي الجوله متى تنتهي الجوله واندورا لا فيزيتا غيادا كم مده الجوله كم مده الجولة؟ مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه Vordria un guia مرشدا يتحدث الإيطالية أريد مرشدا يتحدث الايطاليه. Vordria un guia che مرشدا يتحدث الفرنسيه. اريد مرشدا يتحدث الفرنسيه.